إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ மியா துமுல்முனமுனியுசிம் ஹயோக்கூஃ கீல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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ نَّضِيرٌ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 وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُ قِيلَ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدين 129. والدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَلَهُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ